امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا لله اجتمع عليه وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ونقف عند هذه الفقره من هذا الحديث الجليل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني أنه خلى بنفسه بعيدا عن الناس خلى بنفسه فذكر الله عز وجل فكاني بهذا الرجل قد ذكر ذنوبا قد الم بها فلما تذكر تلك الذنوب اشفخ على نفسه حينما يقف بين يدي الله جل وعلا ماذا ساقول لله ان وقفت غدا بين يديه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزولا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 فلن تزولا تلك القدمين من بين يدي الملك جل في علاه حتى يسال كل عبد يوم القيامه عن هذه الخمسه فيا عبد الله يا من اسرفت في الذنوب والمعاصي ما زال في العمر بقيا يا تستطيع الان ان تتوب وان ترجع الى الله جل وعلا فان الله جل وعلا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب, قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالله جل وعلا قريب اذا دعوت الله الغني الذي لا يحتاج إلى عبيده هو الذي يقول لبيك عبدي فإذا دعوت الله جل وعلا استجاب الله دعاه فهذا العبد خلى بنفسه وينبغي على كل واحد منا أن يخلو بنفسه ويتذكر أن يخلو بنفسه بعيدا عن الناس بعيدا عن الأصحاب والأسفل والابناء حتى يحاسب نفسه يجلس فيقف مع نفسه وقفه محاسبه لابد بد اخواني ان نحاسب انفسنا اليوم لاننا سنحاسب غدا فان لم نقف مع النفس وقفه محاسبه نذكر الله جل وعلا ماذا قدمت لله من الاعمال الصالحه ماذا قدمت العظيم حينما تخف بين يدي الله جل وعلا، فهذا العبد لما خلى بنفسه، فذكر ذنوبا وأعمالا، خاف ربه جل وعلا، وقد قال الجليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام جنتان، على نفسه من تلك الذنوب. صلى الله عليه وسلم واسمع لهذا الحديث عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله عين بكت من خشية الله يعني خوفا من الجليل جل في علا وعين باتت تحرس في سبيل الله تلك العين لا تذوق النار وكما ورد في حديث اخر سوى حديث ابي ريحان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل النار, النار عين بكت من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع أن تعيده إلى الضرع مرة أخرى هل يمكن أن يرجع هذا أمر مستحيل فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عذاب من بكى خشية وخوفا من الله جل وعلا أن تمس عينه النار بأمر مستحيل يعني مستحيل يدخل هذا النار والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر الناس خشوعا وخشيه وخوفا من الملك وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر تقول عائشه رضي الله عنها وقد قامت مره وكانت نائمه فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا به يركع ويبكي ويسجد ويبكي ويقوم رضي الله عنها يا رسول الله اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا فتلك عباده من غفر له ما تقدم من ذنبه من غفر له ما تقدم من ذنبه يبكي خوفا وخشيه من الله جل وعلا فما بالنا قد امنا مكر الله اف مكر الله فما بلنا قد أمننا ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي الذين قد فرطنا في جنب الله كثيرا يقول رب العالمين جل في علاه قل آمنوا به أي بالكتاب أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هؤلاء الذين أوتوا العلم لأنهم اعلم الناس بربهم فلذلك كانوا أشد الناس لله جل وعلا خشيه إنما يخشى الله من عباده العلماء فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال لقد رأيتنا وما من أحد قائم يصلي إلا الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة فيركع ويبكي ويسجد ويبكي صلى الله عليه وسلم طوال الليل إلى الفجر الناس نائمون وهو قائم وهو الذي قد غفرت له الذنوب والمعاصي خاف من الله جل وعلا فمن خاف من الله أم من خاف من الله في الدنيا أمنه الله عز وجل الخوف يوم القيامة بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون رسول الله في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف فركع ثم سجد ثم سمعته يبكي وسمعت نشيجه يعني صوت سمع صوت بكائه وهو ساجد وأنا فيهم ربي ألا ألم تعدني تعذبهم وهم يستغفرون وها نحن نستغفرك يا ربي وها نحن نستغفرك ويبكي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ابو بكر رضي الله عنه كان رجلا اسيفا يعني حزينا حزينا لأنه يعلم ان هذه الحياه لا تصفو كدرها ابدا لا تصفو لاحد هي مكدره دار ابتلاء دار حزن ويعلم ان الدار الاخره هي الحيوان هي الحياه التي لا كدر فيها بل جميعها صفو لا كدر فيه ابدا فلذلك كان رجلا اسيفا حزينا دائما كان إذا صلى بالناس بكى فقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته مروا أبا بكر أن يصلي بالناس قالت عائشة إن أبا, إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن بكى فلا يسمع من خلفه فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فكررت عليه فاعاد. قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وعمر رضي الله عنه وأرضاه ذاك الصحابي القوي الشديد كان من أشد الناس لله خشية وكان من أكثر الناس لله خوفا ومن أشدهم لل... لنفسه محاسبة كان عمر دائما المحاسبه وهذا أمر حقيقة إخواني لا بد أن نعتني به لا بد يا أخي أن تخلو بنفسك بعيدا عن الناس الحساب فاذا حاسبت نفسك وعلمت بخطئك فعجل بالتوبه الى الله جل وعلا كان عمر دائما محاسب يحاسب نفسه دائما ذاك الرجل الشديد في الحق كان من اخشع الناس لله جل وعلا يقول عبيد بن عمير كنت اصلي في اخر المسجد وان عمر لا يصلي بالناس اظنه قال صلاه الفجر فقرا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال فسمعت نشيجه يعني بكاءه تخيل وليس ثم سم سماعات ولا مكبرات للصوت قال فسمعت نشيجه وأنا في آخر الصفوف يعني بكى ثم اشتد بكاءه رضي الله عنه قد كان من أشد الناس لله خشية وهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول ابن أبي مليكة صحبت عبد الله بن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكان يصلي في طريقه فقرأ قول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين فجعل يبكي رضي الله عنه حتى من دموعه يقول ابن أبي مليكه حتى أشفقت على ابن عباس وهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول عبيد بن عميد كان يصلي إلى جانبي فقرأ القارئ بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا فجعل ابن عمر يبكي ويبكي حتى ابتلت لحيته من دموعه فكدت أن أقول للإمام أقصر فقد آذيت الشيخ أقصر فقد آذيت الشيخ ما الذي حمل هؤلاء على البكاء وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم السابقون الأولون الذين هم في أعلى درجات الجنان الذين شهد لهم رب العالمين بالجنة إن هذا هو الذي جعلهم في هذا المقام إنها الخشية والخوف من الله جل وعلا وأذكر من التأسف كلامي. هذا ابن المنكدر محمد رحمه الله تعالى قرأ مرة آية من كتاب الله جل وعلا فبكى واشتد بكاؤه حتى أن أهل بيته أصابهم الحزن عليه فأرادوا أن يحدثوه فما توقف بكاؤه فارسلوا إلى أحد أصحابه وهو أبو حازم سلم بن دينار فجاء دخل عليه وهو يبكي فقال يا اخي ما يبكيك ما بك لقد ازيت اهلك فقال له انها ايه من كتاب الله عز وجل تدرون ما هي الايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من الله ما لم يكونوا يحتسبون يعني أن أنها قد اوصلته إلى رضوان الله قد يجتهد في العبادات والطاعات والقربات ثم إن هذه الأعمال لا تخلو من كذر لا تخلو من رياء أو عجب أو من حظوظ نفس فيجهد نفسه في الأعمال الصالحات في الدنيا ويوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وبدى لهم من الله ما لم يكن وجد تلك الأعمال التي لم يتقرب لرب العالمين بها إلا لغاية أو لمصلحة أو لمنفعة أو سمعة ورياء ما فعل ذلك إلا لأجل الناس أو لأجل مصلحة فإذا جاء يوم القيامة وقد احصى الله كل شيء أحصاه الله ورسوله فبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أين تلك الأعمال؟